ذَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَارِكَ عَلَى اللَّهِ يَتِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله وفور رحيم إنما أموألكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم